112. في الدنيا والآخرة 113. ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم 114. والله يعلم المفسد من المصلح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 117. مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 118. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 119. ولعبد مؤمن خير من لِكِي وَلَنْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ 117. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهم حتى يطهر، فإذا طهرن فأتون من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.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 119. وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم